Bismillahirrahmanirrahim اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <سؤال> كَافْ هَ يَعِينْ <يا> صَادْ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى <ربه نداء خفية> قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَى الْعَرْضُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الْرَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْنِي مِنْ لَدُونَ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 ك لي أهب لك غلام زكي قالت أن يكون لي غلام ولم يمسني بشرو ولم أكو بغية قالك ذلك قال ربك هو علي هين ولن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 فأجا أذى المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت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 رأ سوءهم وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا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 يا ابتي لا تعجدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا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 ويعقوب وكل جعلنا نبيا ووَهَبْنَا لَهُمْ الرَّحْمَةَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٌ وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت لتسوف اخرج حيا